فضيله الشيخ عطية صقر هذا رجل يقول تزوجت منذ سنتين وأصبحت زوجتي تهمل مظهرها ولا تستجيب لرغبات الجنسية بحجة أنها مجهدة من عمل البيت طوال اليوم وهذا يجعلني أفكر في غيرها وأرغب في الزواج لكن ظروف المادية لا تسمح بذلك فماذا أفعل؟ معلوم أن طاعة الزوجة لزوجها لها أثرها الكبير في انتظام سير الحياة الزوجية وتكون بها الزوجة سكنا ورحمة كما قالت العربية لبنتها كوني له امه يكن لك عبدا إن كل الأديان تحذر الزوجة من عصيان زوجها وهذا بعض ما جاء في الإسلام عن ذلك أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة حديث رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وأخوان متصارمان هذا حديث رواه ابن ماجه وابن حبان وروى الترمذي نحوه إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح هذا حديث رواه البخاري ومسلم إن تقصير الزوجة في هذا الحق يجعل زوجها بين أمرين إما أن يطلقها ويستبدل بها زوجة أخرى وإما أن يضم إليها ضرة إن كان قادرا على ذلك مع العدل بينهما إلى جانب أن تقصيرها يجعلها ناشزا يسقط حقها في النفقة وتستحق التاديب وإذا كان عندها عذر كمرض أو تعب ينبغي أن تستعطف زوجها بأسلوب حسن وأقول للزوج صاحب السؤال أرجو أن تقبل عذرها إن كان صحيحا وليتحمل هو بعض الآلام حتى تدوم العشرة فالحياة الزوجية تعاون يقوم به الطرفان والثمرة لهما جميعا والله أعلم